الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين ثم ما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه السلسلة التي عنونا لها بعنوان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته نتكلم فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم نتعرف فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم نتعرف على المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً وكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم وكان أصدقهم لهجة وكان صلى الله عليه وسلم أوفاهم بالعهد وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكرم الناس كان يلقب بالصادق الأمين من أعدائه صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا باسمين من أسمائه تعالى فقال ربنا عز وجل فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فكان صلى الله عليه وسلم أرأث الناس بالمؤمنين وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا جل وعلا بالسراج المنير يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهو السراج المنير صلى الله عليه وسلم لما لا نتحدث عنه وكل خير نحن فيه بسببه صلى الله عليه وسلم فلولا أن الله عز وجل بعثه لكنا ضلالا على الكفر نموت لولا أن الله عز وجل أكرم أكرمنا ببعثته صلى الله عليه وسلم لكنا نموت على الكفر فوصلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه مخاطبا الأنصار ألم تكونوا الله بي ألم الله بي ألم تكونوا الله بي, تكونوا الله بي؟ في كل مره الله ورسوله امن صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ذلالا فهداكم الله بي ألم تكونوا عاله فأغناكم الله به ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله به وهم يقولون الله ورسوله أمن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أحبه الجبل والحجر وشهد بله بالرسالة الشجر والحيوان نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى جبل أحد وقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه الجبل يحبه الحجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم الحيوان يعترف برسالته في قصة الزئم التي ذكرناها قبل ذلك لما عد الزئب على غنم وأخذ منها شاة فاستخلصها الراعي منه فأقع الزئب على ذنبه وقال له تأخذ مني رزقا رزقنيه الله فقال الراعي عجبا زئب يتكلم فقال وأعجب من ذلك الزئب يقول هذا وأعجب من هذا رجل بالمدينة يخبرك بأنباء ما قد سبق فجاء الراعي وصاق الغنم كله وجاء إلى المدينة وأسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس ليسمعوا فأخذ الراعي يحدث بما قاله الذئب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكلم حتى تكلم السباع الانس حتى تكلم السباع الانس وها هي بقره تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم برساله عندما ركبها رجل فقالت البقرة يا هذا ما لي هذا خلقنا الله فقال الرجل عجبا بقره تتكلم فقالت البقرة وأعجب من ذلك رجل بالمدينة يخبرك بأنباء ما قد سبق فالحيوان شهد له بالرسالة والشجرة شهدت له بالرسالة كما ذكرنا أيضا ذلك عندما قال الأعرابي أتزعم أنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله حقا فقال من يشهد لك فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من بعيد وقال يشهد لي هذه الشجرة فجاءت الشجرة تشق الأرض حتى وقفت بينادر النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهدها ثلاثا وقال تشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقالت الشجرة أشهد أشهد أن, أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقالت ذلك ثلاثا هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم لماذا نتكلم عن رسول الله لماذا نفرد شهرا كاملا وهذا قليل جدا لماذا نفرد شهرا للحديث عن رسول الله والجواب لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم يستحق ذلك بل أكثر من ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعز علينا من كل شيء ولأنه يجب علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فمحبته فريضة صلى الله عليه وسلم نتحدث عنه لأنه اشتاق لنا فنريد أن نسأل أنفسنا هل اشتقنا له دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فقال لأصحابه وددت لو أني رأيت إخواني وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني لم يأتوا بعد فقالوا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك كيف تعرف إخوانك يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين خيل من دهم أيعرف خيله؟ لو أن رجل عنده خيل أسود وبين هذه الخيل خيل في نواصيها بياض وفي قدمها بياض هل يعرف خيله؟ قالوا نعم يا رسول الله يعرف خيله واضحة أبيض في استسود تعرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار السجود من آثار الودوء إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الودوء وأمى فراطهم على الحوض وأنا فراطهم أي سابقهم على الحوض اللهم اصقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولكن احذر أن تزاد عن الحوض احذر أن تبعد عن الحوض إذا لم تتبع السنة إذا والعياذ بالله وقعت في البدعة فإنه يحال بينك وبين الحوض ويطرد هذا من على الحوض ألا ليزادن أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي يعني كانوا ناس بتوضوا كانوا ناس بصلوا لكن بصلوا وبعملوا بدع بصلوا وبعملوا بدع احتفلوا بالموالد وغير ذلك فتزودهم الملائكة الملائكة تطردهم بعيد عن الحوض فيقول أمتي أمتي فيقول فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا صحقا صحقا ابعدهم يطرد المبتدع عن الحوض فنبينا صلى الله عليه وسلم اشتاق إلينا فهل اشتاقنا إليه هل كنا كهذا الجذع جذع النخلة لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فأخذ الجذع يبكي يبكي بكاء الصبي حتى سمع الصحابة صوت الجذع الجذع بيبكي ويئن زي العيل اللي بيعيط فما سكت الجذع إلا عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذ يسكت الجذع كما يسكت الصبي شفت لما كل عيل بيعيط تقول لت الطبطب عليه والدديه تقول له ما تزعلش حقك عليه عالش بقى أجيب لك كاز وأعني سكت الجزع حتى سكت الجزع فقال صلى الله عليه وسلم لو لم أسكته لبكى حنينا لي إلى يوم القيامة لو ما سكتهش كان يفضل يعيط لغته بالقيامة جزع نخلق خشب خشب يبكي كان الحسن البصر رحمه الله لما, لما يذكر هذا الحديث ويحدث به يبكي حسن يبكي ويقول إذا كان الجذع كتحمل للنبي صلى الله عليه وسلم فأين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنت يا مسلم؟ أين أنت؟ من الحلين والشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نبينا لماذا نتكلم عنه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المحب الصادق قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس لي حبا أشد الناس لي حبا من يتمنى لو رآني ووتر أهله وماله لو قالوا له أدفع فلوسك كلها وتشوف أنه سلس Whole松 يقول لهم فلوسي وعمرت أدفع فلوسي وعمرك أدفع ولادي بس تشوف النبي صلى الله عليه وسلم أشوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف يود أحدهم لو رآني ووتر يا أهل لا أودفع علي عشان نفس يعلمني شوف التلص وصيته الله في سكراته هل اشتاقت له النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظه في حياته لا يفكر الا فيك شوف الانسان في قرات الموت ما فكرش غير نفسه يبقى ده سواء سواء في سكراته الموت فكر في كل ما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ايه? انه قال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. شوف حريص عليك لغاية ايه? لغاية ما جي موت قبل ما روحوا تطلع. صلى الله عليه وسلم بقول الصلاة الصلاة علاقتك مع ربك ما تسيبهاك. الصلاة الصلاة. صلتك مع الله لا تتركها. وحالكوا ايه مع بعض? وما ملكت ايمانكم. وما ملكت أيمانكم شوفوا حريص على الأمة حريص عليكم حريص علينا في آخر اللحظة بقول علاقتك مع ربنا متسبهات علاقتكم مع بعض تكون فيها رحمة دي وصية النبي للأمة قبل ما يموت بلحظات آخر كلمة نطأ بها فين الأمة الوقت من الوصيتين دول فين الأمة من الصلاة الآن للأسف هجرت السلام إلا من رحم ربك عز وجل مين اللي بدخل المساجد الوقت شوف المساجد في صلاه الفجر شكله ايه شوف المساجد في صلاه الجمعه شكله ايه صف ولا صف في الجمعه وفين وفين لما المسجد يتملى النص ولا حاجه فين الصاله عند المسلمين في مصالحهم وفي, مص... وفي مدرسهم مدارسهم وفي جامعاتهم تلاقي الامتحان امتحان في بعض الجامعات ساعه صلاه الجمعه خلاص زنقت قوي ما عادش في وقت للامتحانات غير ان يجيبوا الطلبه يوم جمعه يمتحنوا شفت الخزي اللي احنا فيه شفت المهزلة اللي احنا فيها للأسف للأسف الشديد اه لو موظف مثلا ام عشان يصلي ولا حاجة في المصلح الناس تمسكوا تقطعوا احنا ورانا مصالح وعايزين نخلص ان لله ان الي رجل لكن لو فيه مطش ياخده اجازة فيه مطش ياخده اجازة ما فيش مشكلة عادة ما فيش مشكلة في المطشات لكن عشان يصلي والعمل يقف من اجل الصلاة دي مصيبة دي كارسة لكن ممكن واحد عنده ورشه لو في ماتش ما يلاش حد في الورشه ولا عبره وان لله وانا اليه راجعون فين الصلاه فين وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الاخير فين وما ملكه ايمرك فين الرحمه اللي عنده الوقت واحد شغال عنده في ورشه ولا في محله فين التراحم فين التراحم بين الامه فين التراحم المسلمين ضيعنا للاسف الوصايا ضيعنا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر بنقول الناس دي بتعمل افلام ليه الناس لاننا نحن الذين اضعنا السنه اولا احنا اللي فرقطنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا للأسف الشديد فهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم آخر ابتسامة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسببك من أجلك آخر ابتسامة في حياته وهو أموت صلى الله عليه وسلم لما صل أبو بكر بالناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا استطاع أن يقف على قدميه فلما كشف السترة من حجرته كشف السطرة فوجد أبا بكر يصلي بالناس ووجد الناس يصلون الجماعة فحمد الله وتبسم قال الحمد لله وتبسم صلى الله عليه وسلم شفت نسى ألم الموت وألم المرض بسبب أنه شاف المسلمين بيئيه بيصالوا اطمن عليك اطمن على المسلمين أنه هو سيب ناس بتصليك فتبسم ونسى الألم اللي هو فيه ونسى التعب ونسى السم اللي كان فيه اللي ظهر فيه عند الموت صلى الله عليه وسلم شوف آخر ابتسامة في حياته كانت عشانك عشان دينك عشان صلاح الأمة بالصلاة فالذلك بنقول لللي بتارك الصلاة في جماعة انت بتحزن النبي صلى الله عليه وسلم النبي تبسم لما شافك في صلاة الجماعة فيا من تهجر صلاة الجماعة لست بمحب صادق انت مش وحد بصادق لانك ما بتبسطش النبي صلى الله عليه وسلم تكينا بتحزنه يلي بتشرب سجارة وتدمر نفسك تكينا بتحزن النبي صلى الله عليه وسلم ما بتبسطوش اذا هذا نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم اللي بك من اجلك بك من اجلك اني بقولك الكلام ده لماذا اقول لك هذا الكلام لتشتاق اليش لتعلم ان كل ما تنفقه من وقت ومن عمر ومن جهد ومن ما مهما أنفقت وبذلت للنبي صلى الله عليه وسلم فلن توفيه قدرة لن توفيه حقه في يوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا فأرسل الله جبريل إليه وقال يا جبريل سلهم الذي يبكيه سلهم الذي يبكيه والله أعلم جل جلاله فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وأخذ يبكي فقال جبريل يا رسول الله إن الله يسألك من الذي يبكيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يا جبريل أمتي أمتي يا جبريل فصعد جبريل إلى الله عز وجل وقال يا رب إن الذي يبكيه خوفا على أمته خوف على الأمة فقال الله عز وجل انزل إليه يا جبريل وقل له إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوك بك من أجلك فهل جلست يوماً وتذكرته وبكيت من أجله؟ هل لما عرفت أن فيه شوية أقزام شوية حسالة بيتطول عليه صلى الله عليه وسلم هل بكيت من أجله؟ هل أنت صلت طلت ركعات من أجل ان أنت تدعي لتطاول علي, على النفس صلى الله عليه وسلم؟ هل أعدت كده جبت رياض الصالحين أو جبت كتاب أحاديث وأعدت تقرأ في الأحاديث وتقول صلى الله عليه وسلم هل أعدت النهاردة يوم الجمعة وأعدت تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لو شفت واحد بتعمى والد واحد صوفي مسك سبحة واعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف تقول لي يا مبتدع يا وحش يا مبتدع يا وحش طب انت يا سن يا ملتزم هل بتصلى على سيدك النفس أسلم مت مرة في اليوم هل بتصلى على سيدك النفس أسلم وبتكتر صلى عليه يوم الجمعة للأسف للأسف بنتعامل بشغل الأوامطة للأسف بنتعامل بمعاملة الملتزم على ما ملتزمين في الظاهر ولكن في الأعمال للأسف الشديد بعيدين كل البعد في اخلاقنا وفي معاملاتنا وحتى في عباداتنا في ناس يا اخواننا بتكسل تحضر درسة دي, دي. في ناس تعرف وتشوفوا الاعلانات ان مسجد كذا في درس كذا ومسجد كذا في درس كذا ومسجد كذا في موعزة كذا وهو هنا هو هنا الدنيا الفلوس الدنيا والفلوس شغلية مش في دماغه هو اما حاجة عنده يكتر دنيا يكتر فلوس يا اخي كفياك حنانيك كفياك الدنيا ستمتهت ستترك الدنيا وتنفض عنها ولكن ماذا قدمت لدينك ماذا قدمت لدين الله ماذا قدمت للسنة فين احنا من الكلام ده يا اخوان فين احنا من الكلام ده النبي بيبكي من اجلنا احنا بكينا كم مرة من اجله النفس صلى يتمثم من اجلنا احنا عملنا كم حاجة يتمثم بها عملنا كم شيء يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرك اشتاقوا اليك يبكي من اجلك فهل لا هذه المشاعر هل تحركت من اجله صلى الله عليه وسلم إذن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا ما نحبه من أجله صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن بعض حقوقه تكلمنا عن الإيمان به وكيف يكون ثم تكلمنا عن محبته صلى الله عليه وسلم وكيف تكون وما علامتها علامة المحب الصادق لاتباع علامة المحب الصادق لاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اليوم التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرج الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحبه فاتبعه إذا كنت تحبه فاقتدي به إذا كنت تحبه فتأسى بخلقه إذا كنت تحبه وتريد أن تحشر معه فإنه قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إذا كنت عايزت تبقى ريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كن حسن الخلق كن حسن الخلق إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون يألفون ويؤلفون المؤمن الصادق في محبته يحبب الناس في الدين يحبب الناس في السنة الناس لما تشوفه سني واخلاقه طيبة وكريمة الناس تحب الدين الناس تحب السنة ولكن للأسف هنا منكم منفرين في ناس بتكره الناس في الدين في ناس بتكره الناس في السنة بسبب اخلاقها اللي زي الزفت والاطرام وهذا من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نقص في الإيمان أما الذي يتبع السنة ويتخلق بالأخلاق الحسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي سمعك النهاردة أخلاق كتير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قليل جدا من كثير لكن عايزك تطلع بكشف حساب عايزك بعد ما سمعك الأخلاق دية ونوف معها عايزك تشوف حالك إيه حالك إيه مع ربنا حالك إيه في معاملاتك مع زوجتك حالك إيه في معاملاتك مع الناس عشان تعرف أنت سني ولا مستسني أنت تابع النبس صلى الله عليه وسلم ولا بعيد أنت فعلا النبس صلى الله عليه وسلم هيحبك ولن تهتبعد نفسك عنه اسمع إلى الأخلاق بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت محبا صادقا فتخلق بأخلاقه منها واحد اترك الفحشة وهو كل ما قبح وساء من قول أو فعل اترك الفحش النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عنه عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال إن الله يبغض الفاحش البذيء إن الله يبغض الفاحش البذيء البذيء اللي سنزفر في ناس للأسف عندها سهولة أولي يابن يا كذا يابن يا كذا كذا وللأسف تليل للاسف بعض الملتزمين يقول الكلام ده يجي يتكلم عن واحد مثلا واحد علماني او واحد ليبرالي مثلا واحد في قناه من القنوات الفاسده يقول لك فلان ابن كذا لا مش ابن كذا لا ما قالش ما عن المنافقين ولاد كذا في كذا ما كانش بيقول عن الكفرة ابو جهل ابن كذا كذا ما كانش بيقول الكلام ده ابدا نفس صلى ما كانش بيطلع من بقه العيب صلى صلى كانش بيطلع من فمه السب ولا الشتم لم يكن فاحشا ولا متفحشا فيش حد يشتم ملتزم السني المحترم ما يشتمش حاجа يشتمش حاجаabilircale مهما تكون الظ%. مهما تكون الأسباب ما يشتمش حتى لو واحد سفع عليه وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هوين وإذا خطموا الجنون قالوا إيه سلام مهما تشتم فيش واحد ملتزم يشتم أبدا ولا يهبل حتى لو واحد شتمه في الشارع ما يشتمشي يشتمشي مهما تكون الظquelle ومهما تكون الأسباب لم يكن فاحشا ولا ايه متفحشا ان الله لا يحب الفحش الايه البذيء البذيء مكروه عند الله سبحانه وتعالى اتنين اخفض صوتك واغضد منه اذا نطقت وخاصة في المجمعات العامة كالاسواق والمساجد والحفلات اي المحافل وغيرها ما لم تكن خطيبا او واعظا الخطيب يحتاج انه يعل صوته بيحتاج أنه يعل صوته لكن غير كده لا ما تجعجعش الله عز وجل وصف نبيه في الطورة فقال تعالى أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح الله اكبر صلى الله عليه وسلم دي وصفه في التوراه شفت ولا صخاب في الاسواق اه القعقعه دي مش من السنه رفع الصوت مش من السنه لا ترفع صوتك وخدد ها من صوتك ان انكر الاصوات ايه اه ده صوت الحيوان اللي بيزعج الناس الحمار ده لكن المؤمن المسلم السني صوته ايه ها سطوء بالراحة بتلاوهش بهبل ولا يزعى ولا, ولا الكلام ده كل ثلاثة ادفع السيئة التي قد تصيبك من أحد بالحسنة أو بالحسنة بأن تعفو عن المسيء ولا تأخذه وتصفى عنه بأن لا تعاقبه ولا تهجر قال تعالى واصفح الصفحة الله الله واصفح الصفحه الجميل شفت وصفح الصفحه الايه الجميل وايه كمان وهجرهم هجرا شفت شفت دنا شفت دنا وجبال دنا يعني حتى لو هجرت حد يبقى هجر جميل لان من صفات المنافق اذا خاصم ايه فجر اه لما يخاصم واحد ما يبقاش شعره موده ما يبقاش شعرته ايه مواد لا لو انت خصمت سيبي الباب متوارب سيب شعرة جايز ابغض عدوك ها هونا ما عسى ان يكون ايه حبيبك يوما ما ما تبيعش في ناس بياعة في ناس ايه بياعة يبيع لا المسلم مش كده حتى لو, لو لو زعبت من حد ما تبيعش خلي بينك وبينه ايه ها شعرة مواد وصالت خل الباب متورب بينك وبينه ما تولعش في الباب ما تنسيفش الباب اللي بينك وبينه خلها كده لا فيه ناس فجرة لما يخصم واحد يفضحه يقعد يتكلم عليه يفترع عليه يشنع عليه يتفنن ازاي يروح اشتكيه وهبيله وإعرفه وإعمله ايه يا عم خير ايه يا عم خير ده دي نفاق المنافق اذا خصم ايه فجر ده فجر والعزو بالله لقى المؤمن بقى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ها؟ والله غفور رحيم اغفروا يغفر لكم إن الله عفوا يحب العفور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شوف أهل مكة عملوا فيه لي ما يتعملش عشان ييجي واحد مثلا إيه يقول لك هني لهني بعد ما فلان عمل آآ آآ مهما تقول مهما تقول انت غلطة مهما تقول انت غلطان انت لو تعمل فيك اللي ما تعملش ما تعملش فيك زرة من اللي تعملت في مين في يوسف عليه السلام وفي مين وفي النبي صلى الله عليه وسلم شوف اخوات يوسف عملوا في اللي ما يتعمل ومع ذلك لما تمكن منهم في الاخر قال لهم ايه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم شوفت يعني حتى العتاب هل أنا أطامكم مش هأطامكم مش هأطامكم ودي بقى إسلوب الكريم إسلوب الكريم ان لو عفى ما يقطامش لو عفى ما يعيرش فقال لهم لا تسرب عليكم اليوم ده حتى لما جيه تكلم عن السجن قال إيه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه شفت يا أخي الأدب شفت الجمال يا أخي مش الناس البياعة مش الناس اللي اللي قلبه اللي ما اللي ده يبقى قلبه لكن شوف يوسف حتى لانه عدم اللون مش هعاتبكم مش هقطنكم فلما جاب سيره السجن قال ايه نسبه للشيطان ما قالش بعد ما بعد ما اترميت بسببكم في السجن بعد ما اترميت بسببكم في الجب ما قالش الكلام ده قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي هو دي هي دي الصفح والعفو بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اهل مكة عملوا في اللي ما يتعملش بعد ما اهل الطائف عملوا في اللي ما يتعملش صلتوا عليه الصبيان والصفاء والمجانين الى ان ادموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وفضل ماشى على رجل وهي بتنزف خمسة وسبعين كيلو ولما جالوا ملك الجبال قال يا رسول الله مرني بما شئت ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين أعصر لك اللي ادمغى الحجر ضعصر هارك تبقى دام تبص تلاقي كده الأودية سيلة دم بجماجم الناس ديت فأم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل لعل الله أن, أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله اللهم مهدي قومي فإنهم لا يعلمون شفت يا أخي إيه ده ما هذا النموذج ما هذا المثال صلى الله عليه وسلم فين إحنا من الكلام ده بقى فين احنا من الكلامة الله صلى الله عليه وسلم الله لمكة عمله فين لي بيتعملش ودخل مكة فاتحا منتصرا ولكنه تقطأ رأسه تواضعا لله عز وجل فلما وقفوا بين يديه بالسلاسل المتقربجين بالسلاسل قال ما تظنون أني فاعل بكم هم طبعا قاعدين يدربوا أقمس في أسداس هيصلبنا هيقتلنا بالسيف هيحبسنا مش هيطلعنا من الحبس قاعدين بقى كل واحد ايه يقدر المصوبة اللي هتحصل له فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم فما سدوا قال لهم الكلمة قالوا أخ كريم وابن أخ كريم مش هتاقل فين هير كده فقال اذهبوا وأنتم الطلقاء اذهبوا وأنتم الطلقاء فأسلموا شفت يا أخي العافو الصفحة فين احنا بقى من الكلامة الإمام يعود او الخطيب يعود ساعة يعرق وشر عرق على المنبر وسطه يتبح وروح واتكلم عن صلة الرحم والمسامحة والعفو والصفح وخيرهم اللي اذهب بالسلام ويطلع واحد عارف انهم متشكل مع أخوه فقل له يا ابو سريع هتعمل يا ابو سريع مع أخوك بعد ما الراجل شر معه على المنبر وسطه راح على المنبر وقعد يقول لك العفو والصفح وبتاعه يا ابو سريع هتصرح أخوك يقول لك هني, هني بعد اللي عمله فيه اروح له ولا اكلمه يا عم انت اومور رجل كان يعد في الشر ايه في ناس للأسف في ناس عاملة زي لقماعة ويل لأقماع القوم من الناس ناس عاملة زي الامع رفت الامع يرى امع تعمل اي المعع حط من جهها يخر من الجان تاني او مناس كده ياخد من هنا وطلع من هنا ونفذ اللي في الجمجوم في ناس كده للأسف في ناس كده للأسف ولذلك قلت البركة في حياتنا بسبب البعد عن السنة والبعد عن تطبيق السنة دي نبينا صلى الله عليه وسلم العفو والصفح فبقول لك الحس السيئة ما يقبلهاش بسيئة لا بقول لك ايه كما قال تعالى ادفع بالتي يا احسن السيئة اخذ بالك السيئة تدفع بالحسنة وفي الطورة بقول ايه ها؟ لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ايه ويصفح لك ناس يعفوا لما جالوا الرجل الاعرابي ومسكوا من تلبيبه حتى كاد ان يخنقه حتى انا سيقول لك ايه فلما تركه رأيت اثر الثياب على رقبته شوف تخيل بقى بالله عليك مسكوا من رقابته لغاية ما سابه رقابته كده علامة الهدوم مأسرة في رقابته ويقول له يا محمد اعطيني اعطيني انا عايز فلوس فا لما تركه تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء فأمر الرجل واخد من هنا ورحل لقوم مؤلوم لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من الأخشى الفاقت وتحول من رجل كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يسالم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الخلق الله لتعلمه النهاردة خلق الصفح خلق العفو لا يدفع السيئة بالسيئة بل كما وصف صلى الله عليه وسلم قال يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلمه صلى الله عليه وسلم كلما تسمع كلام ده تصلى على نفسه سلم زيدي النبي صل صلى الله عليه وسلم أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ترك التأنيب والتعنيف للخادم او لزميلك وصاحبك وصديكك وولدك او زوجتك ان قصر في شيء ما تبقاش واقف على الوحدة اللي بقف على الوحدة دي بيبقى مؤرف مؤرف الناس بتتمنى ان هي تفقده يعني الست اللي كايد بتوصف جزهة واخد بالك بتقول ايه زوجي اذا دخل فهد وإذا خرج إيه أسد أسد برة لكن في البيت مع زوجته إيه فهد قال لك الفهد بيتغافل الفهد بإيه بيتغافل يعني إيه يعني بيحطش في دماغ آه بيحطش في دماغ آه ما يخشش بقى مثلا جايب مثلا كيلو تفاح خمس حبيات يخش يعد لمراته حباها حباي قل لا سين واحد أين ذهبت التفاح الأولى سين اثنين ايه <أقلتها> يا عم خير يا عم يعد في امن الامن الدولة راح خلاص ايه يا <أقلتها> عم واخد بالك فتيس ان هي ايه وقفك انها قدام امن الدولة بتاع زمان لا سامح عدي ربنا يقول في القرآن عرف بعضه و عن... كان فيه فرح النهاردة معنا مش عايف جمه ولا مجوش في الطريق جايين لعلهم يلحوا حاجة من, من نصيبهم ده لعلهم يلحوا حاجة من النصيب ده اه لعله اي لحي التفاح لا وعامده النهاردة حلت الاتفاقة بقى ايه تفاح فيه اه الشاهد من الكلام ان, إن الـ الـ الـ الـ الخلق اللي يتعلمه ده ان احنا ما نقفش على الوحد شو بقولك ايه عدم التقنيف ترك التقنيف والتعنيف ان مش كل حاجة بقى تقعد يعني تقف على الوحد لقعد عرف بعضه ايه اه واعرضه عن بعض حتى بقوله في المثل بقولك خير الناس اه خير الناس مين المتغافل واخد بالك المتغافل الفطن المتغافل واخد بالك فالمتغافل ده اللي هو بيفهم الحاجة وطيرة بس بعديها واخد بالك المتغابي واخد بالك مش غبي لا فيه ببقى غبي منه فيه لا دي بقى يعني ايه يعد يعد الأمور فانت لو حد مثلا عمل حاجة واعتذر قال لك حقك ما كانش قصدي خلاص ما كانش قصدي سدقه حتى لو كذاب سدقه حتى ايه <تصفيق> لو كذاب سدقه خلاص ما كانش مرتك عملت حاجة غلط ولك خلاص ما كانش آخر مرة, آخر مرة خلاص عديها أنس رضي الله عنه خدم النفس وسلم وكان طفل صغير وانت عارف ان الطفل الصغار بنرفز. بنرفز واخد بالك ومع ذلك أنس بقول ايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم لقد خدمته عشر سنين شوف عيد الصغار عشر سنين قاعد يخدمه لقد خدمته عشر سنين ما قال لي اف قط الله. الله ما قال لي اف قط وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما لم تفعلته كان ما باستقصيش حتى كانت احدى زوجات النفس السلم لما تيجي تلوم انس في حاجة يقول لها لو قدر لكان لو قدر ايه? اه اه ما عملتش كسل كسل ايه? يقول لها لو ربنا قدروا كان ايه? كان يعملوا ما يهمش يعملوا بكر يعملوا بكر ان شاء الله فيش مشكلة فيش ما الكون ما تهدش يعنيش الكون ما تهدش يا عم مش كل شوية ماسك عصابه ماسك عد عد فوت فوت يبقى نتعلم عدم التقنيب عدم التعنيف عرف بعضه ايه? ها واعرض على البعض وعشان تعيش سعيد لابد تستعمل الخنق ده لابد عشان تعيش سعيد لابد تستخدم دي عشان تحافظ على بيتك اعرف ان امراتك خلقت من ضلع ايه يعني هتفرسك هتفرسك فلما تفرسك انت كن بقى الفطن المتغابي ومش شرط تقول لاني بفهمها وهي طايرة لا انت فهمها ويا طايرة بس خلاها في ايه خلاها في سرك اه خلاها في سرك وكلنا عارفين قصة الصحفة لما عائشة رضي الله عنها غارت وقامت خبطت ايد الخادم ضربت ايد الخادم فانكفأت الصحفة وانكسرت فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويجمع الطعام ويقول غارت امكم غارت امكم هذا موقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم برضو من الحاجات اللي نتعلمها النهاردة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصر في واجبك ولا تبخص حق غيرك حتى لا تضطره إلى أن يقول لك لما فعلت كذا أو لما لا تفعل كذا لائما عليك أو عاتبا لك وذي بقى بنقولها لإخواننا الموظفين يا مدرس يا مدرس يا موظف يا موظف يا, موظف يا محترم عايزك تكون مثال للمحترم عايزك تكون مثال للمسلم المحترم اللي لا يبخس الناس حقوقهم اللي ما يعقدش الدنيا لا! عايزك تفتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الموظفين اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم اللهم إيه؟ فرفق به ومن ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم اللهم إيه؟ آه ما فيش علي تبص تلاقي واحد موظف بعقد الدنيا يروح لواحد مدفع لهش فلوس فيقول له الورقة دية الختم بتاعها مش باين الجناح الشمال بتاع النسر من زي الجناح اليمين طب انا اعمل ايه ما هو مكسور الجناح اعمل له ايه انا اعمل ايه لكن لو واحد غمزه بعشرين جناه لو ان النسر جاي من غير الجناحه خالص هتمشي حتى لو حطت جناحه في أفاة هيمشي فيش مشكلة عادل ولو من غير جناح خالص ليه لإنه غمز بعشرين جنيه دي عقد والعزو بالله دي بقى النبي ده عليه قال اللهم فاشقق عليه فعايزك تكون سهل إيه إيه الراجل داخل يقدم لك الورقة تقوم متبسم في وشه مش يخش يحس ان غضب ربنا على وش الموظف دي والعزو بالله لا فبقول لك أوت لا تقصر في واجبك وإحنا أزمتنا أزمتنا اللي احنا فعل أيام دي فساد ومفسدين اه ان عايزين الناس نقول للناس يا جماعة ان المصالح الحكومية لسه فيها مستنقع فساد احنا قبل ما ننظف الزبالة من الشوارع عايزين ننظف المصالح من الفساد ومن المفسدين الاول قبل الزبالة اللي في الشارع لان لو نظفنا المصالح من المفسدين الشوارع تنضف من الزبالة اللي فيها ولا شك نسأل الله أن يطهر بلادنا من الفاسدين والمفسدين زكى عليه الحمد لله بناء بارك ألاق النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك لا تقصر في واجبك ولا تبخص حق غيرك يبقى لا تقصر في واجب عليك سواء موظف مدرس أي شيء نريد أن نبني هذه البلاد فقم بواجبك في أي موقع أنت فيه أدي الأمانة التي عليك لأنك ستسأل عنها أمام الله عز وجل أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أترك الضحك إلا قليلا وليكن جل ضحكة جل ضحكة ضحكك التبسم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته في الضحك وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم تبسم أما القهقها أن الواحد يقول هو عادي يتحق كده واخد بالك هذا ليس من الأدب هذا ليس من السنة التبسم أما الضحك وكثرة الضحك تقس القلب قال صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميتوا القلب زيك الناس اللي بتقعد تتفرج على الأفلام وتقعد تتحك وتتحك وتسخسخ على المصرحيات تلاقي قلبه مريض قلبه قاسي تلاقي ما, ما, ما, ما, ما يفهمش القرآن ولا يحب يسمع قرآن ولا تكلمت آه هو يحب يسمع يشوف فيلم مثلا يقعد يتحك وسخسخ يقول لك إيه ساعتان من الضحك من الضحك المتواصل وفاكرين ان دي جدعانة او ان ساعتين من الضحك المتواصل مش عارف مصرحية الايه والايه والايه والايه والكلام ده كله لا ده مش جدعانة ده خيابة خيابة ان الواحد يضحك وسخسخ لان اللي بيضحك وسخسخ دي ده ليه لعلانه راجل فاضي فارغ ما عندوش اي قيمة ولا له حاجة يعيش لها لان احنا امة الجد وليست امة الهزل انه لقول فصل وما هو بالايه الهزل احنا مش امة اللعب ولا اللهم يبقى التبسم ليس بحرام الضحك مكروه ولا تكثر الضحك فإن كثر الضحك تموت القلب وما وما يعني ما تحكش عم الشيخ ما, ما تبسمش أبقى كئيب لما أقول تكون كئيب لأن نفس السلام يقول تبسم كفراش أخيك إيه صادق فيش مشكلة فيه أن أنت تتبس لكن ما تضحكش بصوت إيه ها؟ صوت عالي لدي خلاف الأدب لا تتأخر اسمع الأخباق الجميلة دي لا تتأخر عن قضاء حاجة الضعيف والمسكين والمرأة أي الأرملة والمشي معهم في غير تكبر ولا استنكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين ما كانش عنده كبر كان صلى الله عليه وسلم يمشي مع الضعيف والمسكين ويمشي في حاجة الأرملة حتى يقضيها لها أن يتواضع صلى الله عليه وسلم فإنت تتواضع لله واحد مسكين عايزك تتوسط له في حاجة امشي معاه لقضاء حاجته ولأن أمشي مع أخي في حاجة حتى تقضى أحبة إله من أن أعتكد في هذا المسجد شهرا ومن مشى في حاجة أخي حتى تقضى أثبت الله وقدمه على الايه؟ على الصراط مش عيب أن نأعد لواحد فأيه مش عيب أن نأعد جنب واحد مسكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك حب المساكين حب المساكين لأن الجلوس مع المساكين يرقق القلب لكن الجلوس مع الناس الأغنية بتوعي الدنيا بيقص القلب وموت القلب تلاقي واحد قلبه غليظ والعزو بالله <تصفيق> لكن اللي يقعد مع الناس الطيبة المساكين واخد بالك تلاقي قلبه رؤية وتلاقي رجل متواضع ولذلك سبحان الله تلاقي ربنا يدي له فلوس ومتواضع برضه يقول لك يا اخي سبحان الله غير الغني ومعاه فلوس بس ايه ليه يقعد زي مثلا مما يذكر من رئيس الدوله نسال الله عز وجل ان يوفقه لما يحب ويرضى وان يجنبه كيد الكائدين وان يميت غيظ الغائل والمغتاضين الراجل ده كانت اه اه امال عثمان اللي بتعمل برنامج عن النص يا زمان فكانت بتتكلم قريب على راس عامله لقاء مع حوالي عشر وخمس دقايق كده و فبتحكي بتقول من الحاجات العجيبه اللي انا شفتها إن كان الكلام ده في شعبان وكانوا صايمين كان صايم وكان الحرس الجمهوري اللي معاه والناس صايمين فساعة الافطار دعا كل من في البيت حتى من في حضيقة المنزل الجنين بتاع الحضيق وجلسوا جميعا ليفطروا معا قعدوا يأكلوا مع بعض طبعا دي حاجة كان يا مكان بها دي حاجة كانها حدوتة وغد بالك أن ربنا يكرم مصر بشيء كهذا يعني أن نعيش ونشوف في الأمم الملحدة, الأمم الملحدة أن رئيس كده يقوم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على هذا النبي الكريم الذي قال الله عنه وإنك على خلق عظيم نحب من يحبه ونعادي من يعاديه عشنا وشوفنا والله اللهم أتم علينا هذه النعمة يا رب اللهم ارزق المصريين الصبر ليرى ص... ليروا ثمره الصلاح عايزين الناس بس بيشوش على الراجل بيشوش على الراجل وريثها خربانه مش هو اللي بيقطع النور ولا هو اللي تبوظ حله المحشي آه. الوقت اللي اللي مرات تبوظ حله تقول له ده الراس اللي بوظ اي حاجه هو اللي بوظ لا وريثها خربانه وريثها خربانه الراجل بيحاول يصلح بطلع من هنا يروح هنا يروح هنا خلى المصر عزة ياخد خلى المصر شمخة الوقت بعد مصر الوقت اسمها مصر تاني بعد ما التاني ما كانش بهزه طوله وروح اي حتة واخد بالك يبعط لك عز وبيز والكلام ده كله واخد بالك وكان متنقق اسامي سبحان الله ما شفناش منها خير عز ما شفناش غير زل صفوة الشريف ما شفناش غير القرف فتح صرور ما شفناش غير الظلمة والكآبة والعزو بالله من تاني احمد نظف لغاية من عن المصريين من كل خير واخد بالك متنقق اسامي وشفناش منها خير لكن نسأل الله عز وجل أن نرى الرخاء وأن نرى البركة في هذه الايام بسبب صلاح هذا الرجل بسبب أن الرجل بيجري يصلي الفاجر رجل بينزل كده بيزبق الحرس بتوع الجامع عشان يطلع يصلي الفجر في جماعة نسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه ونعيزه بالله أن يختال من تحته نرجع ونقول يا أخواننا لا تتأخر عن قضاء حواج المسلمين لما واحد يحتاجك ما تتأخرش لما واحد مسكين يعود معاك ما تزعلش ولا تشمئز في ناس للأسف لما ربنا يعطاه فلوس ما عادش يخش جامع في ناس لما بتلبس بدلة ما عادش يخش الجامع خيف للبدلة الكرمش خيف لو جنب واحد ميكانيكي يجيله فيروس الفقر ولا حاجة اه في ناس كده يخاف يقعد جنبه واحد فقير ليجيله فيروس الفقر لا يا عم ما تخافش من الفقر انت كنت زيه قبل كده ما تنساش قديمك اللي يفوت قديم ويتوه ما تنساش نفسك ما تنساش نفسك تواضع تواضع لأن من تواضع لله ها؟ رفعوا الله لكن اللي يتكبر على خلق اللي يتكسر يتكسر لأن العظمة إزاروا الله والكبرياء رداءوا الله فمن نازعه واحدة منهما قسمه في النار ولا يبالد من الأخلاق اللي يتعلمها النهاردة ودي بقى للعريس اسمها كيه عريس زاكي شكايم مساعدة أهل البيت على شؤون البيت ولو كان حلب شاه أو طهي طعام أو غيره شفت سيدك النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى. صلى الله عليه وسلم سيلت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله في بيته هل كان يساعد أهله كان بيساعدك في البيت فقالت عائشة كان يعمل عمل أهله كان يخصف نعله يمسح الحزاء عادي مش عيب لما تلمع الجزم مش عيب أبدا لما تمسحه وكان في مهنة أهله يحلب شاته ويعينه أهله مش عيب إن أنت تقوم تعمل لنفسك كبية شاي مش عيب إن أنت تقوم تسخل لنفسك شوات أكل مش عيب أبدا مش عيب النبي كان بيعمل كده صلى سلم كان بيعمل كده وكان إذا حضرت الصلاة لا يعرفه ولا نعرفه خلي بالك بقى, بقى دي يبقى شغل البيت آه يسعب زوجته فيه لكن ساعة الصلاة الصلاة ينزل يصلى ماشي عارس آه أول ما تسمع الأذان ها تنزل تقول لك أنا بخاف من الصراصير ومشايف يقول كلام دقول لا لا هتعود بعد كده لوحدك سواء فيه صرصار فيه فرعة تعود اه لابد تنزل تصلي تصلي في جماعة وهي تصلي في البيت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة اهله فمش عيب ان انت تساعد مراتك حتى لو كانت صحيحة اه في ناس للأسف عنده غلزة وقصوة بتبقى مراته نيمة مش قادرة تقوم الفرشة اللي هو اه الاكل قوم يعملين لكم بيت شاه قوم شايف ايه انا عنده ضيوفه النهاردة يعني انت حابك اتعزم ضيوفك النهاردة وهي عندها نزلة بارد يا اخي ارحم يا اخي عشان تطرحم يا اخي ارحم ارحم عشان تطرحم فالخلق دي لابد يتعامل في بيوتنا اخواننا دية من الاخلاق التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الاخلاق اخلاق النبس سلم البس احسن الثياب التي عندك ولا سيما عند الصلاة وفي العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حله عين كده هدوم خصوصي حاجة خاصة كده يستقبل بها الوفود ويلبسها في الأعياد وعمر الله عز وجل فقال يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة فلما تيجي تصلي تلبي سحسن حاجة ما تجيش بالبيجامة واخد بالك ولا واحد يجي بالروب ليه واحد جاي يصلي الجمعة بالترينج يا دوبك من على السرير والراجل بيدعي في اخر الخطبة فقال لك امالحة يا الخطبة فاجيه عشان ايه كأنه رايح ماتش كورة وقت بالك لا عيب عيب ما ينفعش عيب لما يكون في ماتش جاي نقعد نستنى قبلها بكم يوم وعيب لما صارت الجمعة تكون جاية عيب الناس تيجي تصلي الجمعة بالترينج عيب الناس تيجي تصلي الجمعة بهدوم النوم عيب الكلام ده عيب مش مسلم اللي يعمل الكلام ده مش اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعمل الكلام ده فعايزك تلبس احسن الثياب كان النبي صلى يقول البسوا من ثيابكم البياض البسوا من ثيابكم ايه البياض فانها افضل ثيابكم طب يعني, يعني لو لبست غير الابي ده مش حرام اقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاخضر النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاسود مفيش مشكله البس اي لون بس يكون اللباس ايه طي... مش شرط غالي مش شرط أجيب تشيرتي بتلتمائة جنيه وأول ما يتقطع في مصمار يجيلي سكتة قلبية مش شرط الكلام مش شرط أجيب الس... الجزمة بتلتمائة جنيه اللي بتمشي الواحد وأول ما تضع في الجامع يجيلي سكتة قلبية مش شرط الكلام لا ممكن حاجة مقتصدة بس شكل ايه ها؟ شكلها مضيف شكلها طيب لا تنسى وضع الطيب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب وكان لا يرد الطيب كان لا يرد الطيب وكان يتطيب صلى الله عليه وسلم ودي مسألة مهمة جداً للزوجين الزوج اللي بيشتغل اللي بيجي من بره على الآن نقول له ما تنساش الأمر ده إياك أن تأتي زوجتك برائحة العرق إياك أن تأتي زوجتك برائحة الجوزة إياك أن تأتي زوجتك برائحة السجارة اتقل الله. طاق الله الزوج اللي بيشرب سجير دوت بي بي بتشمئي الزمراته منه والعزو بالله لما يجي تعرب لفمه بتقرف من فمه بس عندها حياة ما تقدرش تقوله تقدرش تقوله الكلام ده فحنا بنقوله له في المسجب بنقوله بقك دوت بيأزي الملائكة بقك دوت بتتأذى منه الملائكة أفلا تتأذى منه من زوجتك فتوب إلى الله نظف نظف ذوقت بقك من الكلام ده فالكلام ده لابد إنسان يكون نظيف المسلم طيب المسلم كان نحلة لا يقع إلا على طيب ولا يخرج إلا إيه طيب ريحته طيبة ريحته طيبة مش ريحته رحشة فدايما يضع الطيب ويهد الطيب كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما كانش زي ما العرب بتقول بقى افرض ما معيش فلوس اشتري طيب أطيب الطيب الماء أطيب الطيب إيه يا خلنا آه على طول تاخدهش أطيب الطيب إيه أطيب الطيب الماء عند العرب أخيرا عشان من ما نطولش عشان درس الحج بعد الصلاة لا تتكبر على الأك... عن الأكل على الأرض وأكل ما وجدت من الطعام واكتفي بقليل الطعام يعني ايه الكلام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض كان يعود على الأرض فيش مشكلة مش عيب إننا نعود على على الأرض لان ديت القعده بتاعه البركه اللي كان ابائنا بيعدوها وكانت البيوت مليانه بركه وكانوا بيقعدوا في الاصعه يا الأصعى اللي كانت بتجيب البركه للبيوت دلوقتي بقى لما جت طرابيزه الصفرة الزوجه قاعده في مكان بعيد عليها ذنب والزوج قاعد عليه ذنب في الجهه الثانيه <تصفيق> تحس ان كل واحد كانه ايه كانوا بعاد عن بعض كده كان واحد بيعاقب الثاني هي حاطه في طبق وهو عدد في طبق وقعد على اول الصفر وقعدها الاخر والعيال يعلمت مطورين كل واحد في حت ايه يا عم كلام دي لا اجمع بقى يبقى في, في طبق واحد وتلاقي بقى هي تسيب نص طبقها وهو يسيب نص طبقه والعيال كل واحد يسيب نص الطبق والاكل ديروح فين في الزبالة لكن الاسعة كان بيعود عليها العشرة زمان تكفيهم وتاهم وتفيد والله الوقت البركه طفشت من بيوتنا بسبب عدم الاجتماع على الطعام النبي صلى وسلم لما الصحابه قالوا له يا رسول الله ما ولا نشبع قال اجتمعوا على الطعام يبارك لكم فيه اجتمعوا ليه على, على الطعام يبارك لكم فيه اقعد كده واجمع الناس على على الاكل تاكل في مكان واحد وفي طبق واحد خير الطعام واحب الطعام الى الله ما تكاثرت عليه الايه الايدي لما الأيدي تتكتر على الأكل يبقى فيه بركة يبقى إجلس على الأرض لا يوجد مشكلة طب يا عام الشيك ترى بص الصفر حرام؟ لا مش حرام يا عم عشان ما, ما فيش واحد يطلع كان نايم فسمينا بكلها طرابيزه صوره لانك الشيخ مجد حرم طرابيزه السفره لا مش حرام بس احنا ما بنجيبش طرابيزات سفره احنا ما عندناش في بيوتنا طرابيزات سفره انا لما جيت اتجوز اتعرض عليا ثلاث طرابيزات منهم طرابيزات ابويا واخد بالك واخويا كان هيجيب لي طرابيزه هديه وكان كنا هنجيب في الجهاز طرابيزه سفره الحمد لله الثلاث طرابيزات رفضتهم بفضل الله قولا واحدا وداخلين من غير سفره ولله الحمد والمنه كنا بنقعد على الارض فدي مش عيب فيش مشكلة في الكلام ده الوقت لابد العريس يخش وامة وولد عليه خمس قوض يعني عليه معرض موبيليا اه جايب قط النوم وقط الصفرة ايه تاني ايه قط البيبي ده الوقت بايه البيبيز بالجمع سريرين كان الاول بتعمل سرير الوقت لابد ايه ايه توبيز شريله بودي شريله واخد وضامن ان هو هيجيب التؤام من اولها يعني واخد بالك الشاهد ويخش العرس مش لاقي اصلا ياكل واول ما يقعد اسبوع العسل اللي بيقعده هو اصلا ما بيقعدوش لانه قاعد يفكر في الاقساط اللي عليه واخد بالك يطلع بقى يبدا يلف زي النحل عشان يسدد كذا وسدد كذا وسدد كذا واهم حاجه السعادة والله يا اخوان والله اهم حاجه السعاده عمر السعادة ما كانت في عفش ولا في الكلام ده ولست ارى السعاده جمع مال ولكن التقيه هو السعيده اكتفي باليسير من الطعام يوم تأكل أكل طيب ويوم تأكل أكل على قده ما فيش مشكلة فيها مش كل يوم لحمة ولا كل يوم فراغ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهرين ثلاثة أهلة ولا يوقت في بيته نار فقال يا أمه فأي شيء كنتم تعيشون على أمه كنتم تأكلوا إيه قالت والله يا بني إنما هما الطمر والماء الطمر والماء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمش عيب ان انت تاكل كشر النهاردة وتاكل عشو جبنا بكرة مش عيب الكلام ده وعود ولادك وزوجتك على الكلام ده ان في يوم حلو يوم مر في يوم ألاقي ويوم ألاقيش لكن اللي يعود على البحبه على طول لما تيجي تنشف مش هيطيقه مش هيطيقه الكلام ده ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى باليسير من الطعام ولا يسأل عن مفقود ولا يأكل إلا ما حضر يعني تحط قدامه الأكل يأكل الحمد لله ما يقول فين كذا وفين كذا وما عملتش كذا وما لا الوقت الواحد مثلا يقعد في مكان واحد عزمه ولا بتاعه له ما عندكش شوق مخلل يا عام مفروض مش عامل مخلل يا عام واحد فيهم عزم ناس فأم قيله إيه؟ أليس عندكم زعتر؟ قال لو عندنا زعتر لأتيناك به يا عم ما تكسفناش يا عم كل اللي قدامك وخلاص لو عند زعتر أحط لك الزعتر يا سيدي واخد بالك فكان ليسأل عن مفقود كان ليسأل عن مفقود صلى الله عليه وسلم دي أخلاء النفس وسلم ودي بسط النبي يا أخوانا دي بسط النبي ودي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس نص الله تعالى نفعنا وياكم بما الحديث ان شاء الله له تتم احنا بنتكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا بنتكلم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان المناسبة برضو سعيدة معنا النهاردة انه هنا ايمن فرحوا النهاردة فمنازبة طيبة بنقول له دي اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخلق بها وتذكر اكمل المؤمنين ايمانا خيما احسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله فكن خير الناس لأهلك اتق الله فيها عشرها بالمعروف احسن صحبتها وهي إذا كانت معنا في المسجد بنقول لها اتق الله في زوجك وأحسني عشرته واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت ما تصلى على النمس السلام يا اخوان زيادوا النبي صلى, صلى الله عليه وسلم نقول لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فاتق الله فيه واعلم أنه جنتك ونارك سبب دخولك الجنة هو وأقول له اعلم أنك مسؤول أمام الله عن نفسك وعن زوجتك يا أخي أيمن الزوجة أمانة في رأبتك يا أخي أيمن الصلاة أمانة في رأبتك تؤمر زوجتك بالصلاة وتصلي أنت وتحفظ على الصلاة في المسجد يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يوم ما تصلي يوم ما مراتك تصلي هيجي لك عشر جنيه في اليوم ربنا هيجعل فيها بركة المت جنيه مرتبك هيبقى أولي لربنا هيبارك لك فيه ويبعد عنك الأمراض ويبعد عنك المصائب لكن البيت اللي نبصليش ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والله لو بيدخلوا ألفات في اليوم هيبقى في ضنك وهيبقى في مشاكل وهم وحزن نسأل الله تعالى أن يبارك للعروسين اللهم بارك لهما اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كد اللهم اخرج من هذا البيت ذريه طيبه صالحه العالمين اللهم اخرج من هذا البيت ذريه طيبه صالحه يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ازواجنا وبارك لنا في اولادنا وبارك لنا في ارزاقنا اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنا الغلاء والوباء ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفعاء اللهم أمنا في بلادنا اللهم أمنا في بلادنا اللهم لا تحرم بلادنا من الأمن والأمان اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير ومن أراد مصر بسور وشر وفتنة فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن تطاول على نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم شل... اللهم شل أركانهم وأخلص ألسنتهم واجعلهم يا ربنا عبرة للمعتبرين اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين وأبشركم أن منتج الفيلم قد قبض عليه بالأمس منتج الفيلم المسيء للنفس سلم قبض عليه بالأمس وإن كان هذا دون المستوى الذي يريده المسلمون ولكنها لعلها خطوة فتعقبها خطوات بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى أن يرين في هؤلاء آية وعجائب قدرته أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبعد الصلاة درس مناسك الحج لمن سيذهب إلى الحج هذا العام والذي سيحق السلام إن شاء الله معنا كتيب في مناسك الحج وإن شاء الله الإسبوع الجاية تكون معنا سطوانة في مناسك الحج والعمرة بالصوت والصورة وهنعرضها هنا بإذن الله في البروجكتور في المسجد إن شاء الله الجمعة القادمة قولوا قولي هذا وأستغفر الله عليكم سبحانك الله ومحمدك أشهد والليلين أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته